الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين إذن الصراط المستقين صراط أعطى الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلنوا أن يتخلنوا عرسوا لله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك لأنهم لا يصيبهم ضمء ولا نصموا ولا نقمصوا ولا نقمصوا في سبيل الله ولا يطؤن موطئ ولا يطؤن موطئ يغض الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل طال إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفعوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طال فس ليتفقه ليتفقه في الدليل واليُذِّرُ قومه إذا رجعُوا إليهم لعلهُ يحذرون. يا أيها النذيل آمنوا قاتل النذيل يلونكم من الكفار وَالْيَجْدُو فِي كُلِّ رَغْبَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُسْتَقِيمُ وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ مِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَادَتْهُمْ كُفْرًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتدون في كل عام مرّة أو مرّتين، مرّة أو مرّتين، ولا يتبون ولا هم يذكرون.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليني توكلت وهو رب العرش العظيم